بسم الله الرحمن الرحيم كما بيخلقن قيما وتعي الحياه ليبلوا قم ان عملا وهو ال أبي خلق <تصفيق> سبع سبع وَاَشِيَ وَ50 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا برب إِنَّ عَذَابَ جَهَنَّمَ كَانَ them <laughs> food عفواً بِذَن ذِهِفَ فَانْسُخ قُلْ لِأَصْحَابِ الْعَيْنِ إِنَّ الَّذِينَ